فاولا نقول ان ربنا اتم فينا رزقنا وخلقنا اولا عندكم في النسخ هنا تقديم الرزق على الخلق وهذا خطا مطبعي والاصل تقديم الخلق على الرزق اتم فينا خلقنا ورزقنا فصححوها عندكم فاولا نقول ان ربنا اتم فينا خلقنا ورزقنا اولا هنا نصب كلمة أولا على أساس أنها تمييز فنقول أولا لأن الحال هو ما يدل على الهيئة الحال هو ما يدل على الهيئة بخلاف التمييز وهنا كلمة أولا ليس تدلا على الهيئة لأن لو كانت تدلا على الهيئة نقول أولين يعني حال كوننا أول من يقول لكنه لم يدل على الهيئة هنا فالنصب هنا على أنه تمييز وإلا في الحال من شروطه أن يدل على الهيئة كما قال ابن مالك رحمه الله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب, أذهب لا بد أن يكون مفهم في الحال يعني دالا على الهيئة فهنا يعني يميز هذا القول بكونه الأول من الأقوال فنقول أولا هذه المسألة الأولى لأن عندنا ثلاث مسائل المسألة الأولى هي إن ربنا أتم فينا خلقنا ورزقنا وقول هنا نقول إن ربنا هناك قاعدة في معرفة متى تكسر همزة إن متى تقول أن ومتى تقول إن خذها قاعدة إذا كانت بعد القول فإنها تكسر وجوبا قال محمد إن الله كذا ولا تقول قال محمد أن الله كذا فكل شيء يسبق بالقول فإنها همزة إن تكسر وجوباً, وجوباً يقولون إن الله ولا يصح يقولون أن الله قوله إن ربنا والرب هو الله جل وعلا وقد فسرنا سابقاً معنا الرب وهنا مضاف مضاف إليه ربنا الرب ومضاف إليه ضمير هنا ربنا أتم هنا مقول القول نتيجة القول هو أن الله جل وعلا أتم فينا نحن البشر الخلق والرزق أتم فينا خلقنا ورزقنا هناك خلق ورزق والخلق يكون سابقا على الرزق ولا شك فإن الإنسان لا يرزق إلا بعد أن يخلق لا يرزق إلا بعد أن يخلق والخلق هنا مر معنا سابقاً أصله في اللغة فلا داعي لإعادته هنا ولكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى أتم هذا الخلق في بني آدم لأن الله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فأحسن صوركم فالله جل وعلا أتم خلقك أيها الإنسان على أحسن صورة في أي صورة ما شاء ركبك وعموم البشر على هذه الحال وقد يكون هناك من يصاب بعاهة أو بشيء يعويقه عن الكمال وهذا أيضاً لا يخرجه عن الصورة الحسنة لأن حسن الصورة هنا حسن نسبي فكل إنسان عنده كمال في من هو أقل من حتى لو أصيب الإنسان بعاهات في جميع جسمه فإنه قد أحسن صورته إذا رأى نفسه في مقابل الحيوان الأعجم أو في مقابل البهائم أو نحو ذلك فإذا مهما كان خلق الإنسان فإنه على أحسن صورة في الجملة وهم يتفاضلون فيما بينهم فهذا معنى التمام يعني أتم الخلق أتم فينا جميعا الخلق والدليل على إتمام هذا الخلق وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا الدليل عليه أمران الأمر الأول النص. النص النص وهو قوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء ومنه كذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومنه قوله تعالى هو الذي خلقكم فأحسن صوركم إذن هذه أدلة وهي كثيرة دالة على أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وهناك أدلة عقلية لأن هذا المقام مقام اعتقاد ودعوة إلى التوحيد ونجد أن هذا المقام يتميز عن غيره من المقامات والأحوال التي يحصل فيها دعوة إلى دين الله يتميز باعتبار الأدلة العقلية بخلاف كثير من مسائل الفروع ففي الصلاة والزكاة وأبواب العبادات والمعاملات قد لا تحتاج فيها إلى الأدلة العقلية كثيرا ولكن يحتاج إلى ذلك في أبواب العقائد لماذا؟ لأن أبواب العقائد أوسع من أبواب المعاملات ولأن الكفار أول ما تدعوهم إليه هو جانب العقيدة توحيد الباري جل وعلا بخلاف الأمور الفقهية الأخرى فإن تكون في بني الإسلام وفي الغالب هؤلاء يكونون مقرين بشريعة الله جل وعلا ويقفون عند النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة وأما في مقام التوحيد فيلاحظ إضافة الأدلة العقلية لتأكيد هذا الجانب لأن كثيراً ممن يدعون إلى الدين قد لا يسلم بنصوص الكتاب والسنة لأنه كافر أصلي فتحتاج معه بالإقناع إلى أدلة عقلية, إلى أدلة عقلية. فالخلق هنا هو من توحيد الربوبية لأنه من أفعال الباري جل وعلا وتوحيد الربوضية يقر به كثير من المشركين يقر به كثير من المشركين ولكن قد يحصل من بعضهم إنكار إما له بالكلية أو لبعضه, له بالكلية أو لبعضه. فمثلا عندنا أن الأصل في المشركين والكفار كما ذكر الله جل وعلا أنهم يقرون بأن الخالق الرازق المحي الميت هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم العزيز العليم فهذا اقرار منهم لكن قد يكون هناك خلل عند بعضهم فيقعون في الشرك حتى في توحيد الربوبية ويدل لذلك ما جاء عند أحمد والحاكم وغيره في الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا فهذا يرى أن هذه الحلقة تنفع وتضر ونحن نعلم أن النفع والضر إنما هو من خصائص ربوبية الله جل وعلا إذن قد يقع الشرك حتى في الربوبية ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني الطويل الذي ذكر فيه أنهم أصبحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء منطرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباري جل وعلا أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب فدل هذا على أن هناك إشراكاً يقع من بعض الناس في جانب توحيد الربوبية ولذلك لا ينبغي أن يحقر من هذا الجانب وهو الدعوة إلى توحيد الربوبية وإن كان بعض الذين يتكلمون في هذا الباب ينتقدون من يولون هذا النوع من أنواع التوحيد هذا الاهتمام وهذا الإنكار ليس على إطلاقه إلا في حال واحدة إذا كان التركيز فقط إنما هو على هذا التوحيد ويتركون جانب توحيد الربوبية وإلا في الأصل أن يدعى الناس إلى جميع أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإن كان الناس في الجملة يقرون بأن الله هو الخالق الرازق لكنهم قد يقعون في شيء من الشرك في نسبة الأفعال إلى غير الله كما يحصل أحيانا في نسبة بعض الأمور الطبيعية كالزلازل وغيرها التي ينسبونها إلى الطبيعة وهذه من فعل الله جل وعلا او الذين ينسبون المطر إلى الأنواع أو إلى غيره هذه كلها من أنواع الشرك في الربوبية ولذلك كان بحاجه المسلم إلى أن يعرف هذه المسائل الثلاث ومنها أن الله جل وعلا أتم الخلق والدليل على ذلك من الكتاب ما ذكرناه ثم يأتي الدليل العقلي الذي نريده حتى نواجه المشركين والمعاندين بهذه الأدلة العقلية ليقروا بها فالدليل العقلي يتكوم من ثلاثة وجوه أو ثلاثة أمور الأول إما أن تكون أيها المرء خلقت من دون خالق وهذا مستحيل ما من فعل إلا ولا بد أن ينسب إلى فاعل والأمر الثاني أن تكون قد خلقت نفسك وهذا أكبر استحالة من الأول لأنك كيف تخلق نفسك وأنت لم توجد بعد ونسبة الفعل إلى المعدوم معدومة هذا هو الأمر الثاني فلا يبقى إلا الأمر الثالث وهو أن هناك أحدا خلقك وهو وهو الله جل وعلا فإذا قيل ما هي الأدلة العقلية على خلق الله سبحانه وتعالى فإن الأدلة العقلية ثلاثة الأول إما أن تكون خلقت من غير شيء وهذا باطل والأمر الثاني أن تكون خلقت نفسك وهذا أشد بطلانا فلا يبقى إلا الأمر الثالث وهو أن الله خلقت وقد ذكر الله ذلك في آية حيث قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم فذكر النوع الأول وهو أن تكون خلقت من غير شيء وذكر نوع الثاني أن تكون خلقت نفسك أم هم الخالقون وترك الثالث لماذا للعلم به لأنه لا يبقى إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلقك وهذه الآية آية عظيمة مؤثرة لمن تدبرها وقد أثرت هذه الآية في رجل كان من كبار كفار قريش ألا وهو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه فقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في أمر أسار بدر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وكان يقرأ الطور ومر بهذه الآية فيقول جبيب رضي الله تعالى عنه كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير يعني لما سمع هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فكانت هذه الآية سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه إذن معرفة جانب الخلق هذا أمر مهم وهو جزء من هذه المسائل الثلاث قال ورزقنا يعني أن التمام صار في الخلق وفي الرزق والرزق بالكسر هنا وأصله في اللغة كل ما يكتسبه الإنسان في مأكله وملبسه ومشربه هذا يعد رزقا هذا يعد رزقا والدليل على أن الله جل وعلا أتم هذا الرزق قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي الآية الأخرى ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله فالأدلة على أن الله جل وعلا هو الرازق أدلة كثيرة لكن هذا الرزق ينقسم إلى قسمين إما أن يكون رزقا خاصا أو أن يكون رزقا عاما فالرزق الخاص هو ما يوليه الباري جل وعلا لعباده المؤمنين ويخصهم به من الرزق الحلال والمكسب الطيب والدليل على ذلك قوله تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكان هذا الرزق رزقا خاصا لهذه لصلاحها وولايتها ولقربها من ربها جل وعلا حيث رأى عندها رزقا لا يأتي في مثل هذا الموسم فقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهذا من الرزق الخاص هذا من الرزق الخاص وهو الرزق الطيب ويدل عليه أيضا دلاله أوضح قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله والطيبات من الرزق فدل على أن هذا من الرزق الخاص الرزق الطيب ولمن يكون قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهذا هو النوع الأول من أنواع الرزق وهو الرزق الخاص أما النوع الثاني فهو الرزق العام وهذا الذي يشمل الله جل وعلا به عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم وطيبهم وخبيثهم هذا الرزق العام الذي يأكله جميع المخلوقين وبالأخص الإنس والجن والدليل على هذا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال أيضا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فقوله ما من دابة هذا يشمل جميع ما يدب على الأرض حتى البهائم حتى البهائم كل ما يدب على الأرض من المخلوقات فإن الله جل وعلا تكفل برزقه وهذا هو النوع الثاني الذي هو الرزق العام إذن الله سبحانه وتعالى أتم فينا هذين الأمرين أمر الخلق وأمر الرزق